بعد الله لا يخلف الله بعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون 114. أولم يتفكروا في أنفسهم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 من الصالحات فهم في روضة يحبرون